111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض 113. له الملك وله الحمد 114. وهو على كل شيء قدير 115. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير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 126. والله غني حميد 127. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 128. 117. ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 118. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم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 112. والله بكل شيء عليم 113. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 114. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 115. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 117. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 118. إنما أموالكم وأولادكم فتنة 112. والله عنده أجر عظيم 113. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 114. 117. ويقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم 118. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم